بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا ايها اليوم المبلس قم فان لي وربك فكبر وتوابك فطهر والرجزه اهجر ولا تمنن تشكر ولربك تصبر فإنا نقرعنا النقر فذلك يومئذ يوم إلي يوم عسير على الكافرين غير يسير ذَرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْنَا لَهُ مَا لَمْ نَمْدُدْهُ وَلَنِشْمُهُ وَمِنْ هَدَّتْ لَهُ تَمْهِيدًا إِنَّ مَن يَقْعُ مَعَهُ أَلْذِى كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا فَأَرْهَقْنَهُ صَعُودًا إِنَّهُ فقوتك كيف تقدم ثم قتل كيف تقدم ثم ننظر ثم نعمه وبكر ان من ابدا فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا فحول البشر تاصيلت ق وما انا ما كما تقر لا تظقي ولا تجر لو واحده من بشر عالم ما 19 وما جعلنا اصابدا فهم إلا كَم مِّنْ إِلَٰهٍ كَذَّبَ بِآيَاتِنَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِيمَانٌ وَلَا رِيبٌ ۗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جَعَلَ نُورًا لَهَا وَسَلَامَ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا بِصَوْنِ الْبَشَرِ كَمَا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا وَشَرِبُوا إِلَى أَسْفَلَ إِنَّهَا لَإِثْمٌ كَبِيرٌ نَذِرًا لِلْبَشَرِ من لَنُنْشَأَنَّ مِنْكُمْ أُنْيَسَقَدَّمَ أو يَتَأَخَّرَ كل نَفْسٍ بما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ تَسَاءَلُونَ فَأَنْتُم مُجْرِمُونَ مَا كُنْتُمْ فِي قَمْحٍ أَوْ لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُقَرِّنِينَ وَلَمْ نَكُنْ طَعَامَ النَّسِيءِ وَتُمْنَى نَقُولُ عَن قَائِلٍ يَوْمَئِذٍ نَكِّدُ يَوْمَ الدِّينِ حَتَّىٰ آتَانِيَ يَوْمَئِذٍ مَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ثَمَٰلَهُمْ عَنِ السَّلْطَةِ وَمُقْلِمِينَ كَأَنَّهُمْ ثُمُرٌ مُسْتَطِيرٌ لا يرضى من قصره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتا حفسا منشرا كلا بل لا يطوفون العاشر كلا انه تنكره فمن ساء مكرا وَيَنكُرُونَ إِلَّا أَنَّ إِشَاءَ اللَّهُ وَأَنَّهُ سُوءُ الْمَصِيرَةِ